للقرآن العظيم الذي منه هذه السورة الكريمة والبلاغ الكفاية وما تبلغ به البغية وما ذكره هنا من أن هذا القرآن فيه الكفاية للعابدين وما يبلغون به بغيتهم أي من خير الدنيا والآخرة ذكره في غير هذا الموضع كقوله هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب وخص القوم العابدين بذلك لانهم هم المنتفعون به قوله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ما أرسل هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلى الخلائق إلا رحمة لهم لأنه جاءهم بما يسعدهم وينالون به كل خير من خير الدنيا والآخرة ان اتبعوه ومن خالف ولم يتبع فهو الذي ضيع على نفسه نصيبه من تلك الرحمة العظمى وضرب بعض أهل العلم لهذا مثلا قال لو فجر الله عينا للخلق غزيرة الماء سهلة التناول فسق الناس زروعهم ومواشيهم بمائها فتتابعت عليهم النعم بذلك وبقي اناس مفرطون كسالى عن العمل فضيعوا نصيبهم من تلك العين فالعين المفجرة في نفسها رحمة من الله ونعمة للفريقين ولكن الكسلان محنة على نفسه حيث حرمها ما ينفعها ويوضح ذلك قوله تعالى ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار وقيل كونه رحمة للكفار من حيث إن عقوبتهم أخرت بسببه وأمنوا به عذاب الاستئصال قال المؤلف أجزل الله مثوبته والأول أظهر وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه ما أرسله إلا رحمة للعالمين يدل على أنه جاء بالرحمة للخلق فيما تضمنه هذا القرآن العظيم وهذا المعنى جاء موضحا في مواضع من كتاب الله كقوله تعالى اولم يكفهم أن انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون وقوله وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك الايه وقد قدمنا الايات الداله على ذلك في سوره الكهف في موضعين منها وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أدعو على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة قوله تعالى فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء قوله فإن تولوا أي أعرضوا وصدوا عما تدعوهم إليه فقل آذنتكم على سواء أي اعلمتكم اني حرب لكم كما أنكم حرب لي بريء منكم كما أنتم برآء مني وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية أشارت إليه آيات أخر كقوله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء أي ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء وقوله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون وقوله اذنتكم الأذان الإعلام ومنه الأذان للصلاة وقوله تعالى وأذان من الله الآية أي إعلام منه وقوله فاذنوا بحرب من الله الآية أي اعلموا ومنه قول الحارث بن حلزه آذنتنا ببينها اسماء رب ثاو يمل منه الثواء يعني أعلمتنا ببينها قوله تعالى إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يعلم ما يجهر به خلقه من القول ويعلم ما يكتمونه وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله تعالى واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور وقوله والله يعلم ما تبدون وما تكتمون في الموضعين وقوله قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وقوله تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد وقوله وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الى غير ذلك من الايات قوله تعالى قل رب احكم بالحق قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حفص عن عاصم قل ربي بضم القاف وسكون اللام بصيغة الأمر وقرأه حفص وحده قال بفتح القاف واللام بينهما ألف بصيغة الماضي وقراءة الجمهور فدل على أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول ذلك وقراءة حفص تدل على أنه امتثل الأمر بالفعل وما أمره أن يقوله هنا قاله نبي الله شعيب كما ذكره الله عنه في قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وقوله افتح يحكم كما تقدم وقوله وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون أي ما تصفونه بألسنتكم من أنواع الكذب بالدعاء الشركاء والأولاد وغير ذلك كما قال تعالى وتصف ألسنتهم الكذب الآية وقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب الآية وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قاله يعقوب لما علم أن أولاده فعلوا بأخيهم يوسف شيئا غير ما أخبروه به وذلك في قوله قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون والمستعان المطلوب منه العون والعلم عند الله تعالى بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية لقائنا ونكون قد انتهينا بذلك من تفسير سورة الأنبياء وسيكون لقاءنا القادم وما بعده تفسير سورة الحج نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بذلك